السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له. ما يضل فلا هادي له. شدوا الله إله إلا الله. أحد ولا شريك له. شدوا أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد. نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها. كل محدثة بدعة كل بدعة ظلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد هذا هو المجلس الرابع في شرح الكتاب الثالث والعشرين اكتب هذا البرنامج ممجل طريق العلماء الذي نسأل الله عز وجل يجعله مبارك المتقبلة بمنه وكرمه وضمن دورتي التكميلية الثالثة ألا هو كتاب قطر الندى وبل الصداء للشيخ نشام أنصاري رحمة الله علينا وعليه وقد تقدم لنا الكلام عن الاعراب والبناء واعراب الفعل في الدرس الماضي فذكرنا أن المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب منها ما ينصب بنفسه وهي أربعة ما هي؟ انولا واذا وكي المصدريه ومنها ما ينصب بان مضمر جوازا بعده وهو امران ما هما نعم ينصب باش بعاطف مسبوق باسم خالص كالمصدر مثلا او اللام بعد اللام لام الجر التي هي لام التعليل في الغالب وقد تكون لام الصيروره والتي سمى باللام العاقبة أو باللام الزائد و... لا بس أن نذكر شيئا لم نذكره الدرس الماضي هو الفرق بين لام التعليلية ولام العاقبة أن هذا يحتاج إليه في التفسير فلام التعليل... اللام التعليل واضح أنها تأتي قبل العلة وأما لام العاقبة التي سمى بلام الصيرورة فهذه فهاتي... تأتي فيما يشبه التعليل وليس هو بتعليل ليس, ليس سبباً وإنما لبيان أنه آلت عاقبته إلى كذا انتهى به الأمر إلى كذا مثلاً لو أن رجلاً ابن له يعني هو في تربيته والإحسان إليه ثم كان عاقبة الأمر أنه عقه ولم يبره فيقول إيش أحسنت إليه وربيته ليعقني هل هو أحسن إليه من أجل أن يعقه؟ لا لكن أي صار آخر, آخر أمره إلى أن عقه بدل أن يبر ومن أشهر أمثلتها قول تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدون هل منتقطوه من أجل أن يكون لهم عدوه حزنة؟ لا مراد فرعون قالت إيش قرة عيني؟ لي ولك فمنتقطوه من أجل أن يكون قرة عين لكن عاقبة أمره وصار الأمر بذلك سمى الصيرورة أو العقبة. يعني انتهى الامر الى ان صار عدوا لهم واللام الزائده معروفه تاتيكم ان شاء الله في الالفيه ولام التعدي وما الى ذلك طيب اللام الزائده وايضا تنصب بعض النواس تاتي بعدها ان مضمره يعني لا تنصب بنفسه وانما بام مضمرة بعدها وجوبا وهي سته ذكر منها هنا خمسه ما هي نعم لام الجحود أيوة وحتى أيوة وأو التي بمعنى طبعا حتى بشرط أن يكون الفعل بعد ايش مستقبل وأو التي بمعنى أيوة إلى أو إلا طيب و وفاء السببية وأو بشرط أن يسبقها بايش بنفين أو طلب وقلنا الطلب ثمانية أنواع مروا أنها وادعوا وسلوا عرض لحظهمه اتمنى وارجو كذاك النفي وقد كمل اما اذا سبقها اثبات فانه لا لا ينصب الفعل بعدهما طيب والسادس الذي لم يذكره هو كيف تعليلي فيكون بعدها أن مضمره وجوبا واما فاذا سقطت هذه الفاء ماذا يحصل للفعل يجزم بعد الطلب خاص وليس بعد النفي تمام والطلب يشمل النهي لنح وشرطه في النهي صحة حلول إن لا محله محل النهي فمثلا لا تدن من الأسد يأكلك إذا حذفت لا الناهيه هذه وضعت بعد بدلها إن الشرطية مع لا النافية فقلت إلا تدنو من الاسد يأكل إلا تدن من الأسد يأكلك هكذا لا يصح ولهذا هناك ايش تقول لا تدنو من الأسدي ياكلك بالرفع عفوا إنما لا تدنو من الاسد تسلم إلا تدنو من الأسدي تسلم يصح أو لا؟ يصح وأما ياكلك هذا فإنه يرفع لأنك إذا وضعت بدلها إن ولا لا يصح إلا تدنو من الاسد ياكلك ما يصح طيب ايضا من الجوازم ما يجزم ايش فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلا فالذي يجزم فعلا واحدا كم؟ أربعة لم ولما ولام ولا طلبيتان والذي يجزم فعلين هو دوات الشرط وكلها أسماء إلا اثنين وهما إش ان وإذ ما على خلاف فيها إذ ما فيها خلاف قيل هي اسم قيل هي حرف وبقيتها أسماء باتفاق وإن حرف باتفاق إنما اختلف في إذ ما هذا اللي فيها خلاف تمام وهذه كلها تجزم فعلين فعل أول فعل الشرط والثاني إيش جواب جواب وجزاء فإن كان الجواب لا يصلح لمقارنة الأداء فإنها لا بد أن يقترن بالإيش بالفاء كان يكون جملة اسمية أو طلبية أو فعلية لكن فعلها جامد أو فيه قد مثلا أو لن أو ما أو نحو ذلك كل هذا يسبق بالفاء ولا يجوز أن يأتي بغير فاء في غير ضرورة الشيء ثم الاسميه تمتاز برابط آخر يمكن أن يخلف الفاء ما هو إذا الفجائية أحسنت إذا, إذا هم يقنطون إذا هم هم يقنطون هذه جملة اسمية ولا والرابط هنا جاء إذا وهذا مختص بالجملة الاسميه دون غيرها فلا تدخل إذا الفجائية هذه لا على إيش طلبية ولا على التي فعلها جامد هذا يمشي فقط مع الفاء غير هذا ثم تكلم المصنف عن أن الأسماء تنقسم إلى نكرات ومعارف النكره كل اسم شائع في, جنسه في جنس موجود أو مقدر كرجل وشمس بمعنى أنها لا يختص بها فرد دون آخر من هذا الجنس وأما المعرفة فهي معينة والنكر غير معينة هو هذا عظم فرق بين النكر والمعرفة وهذه المعرفة تتعين بأمور طبعا هي ستة أنواع كما ذكر هنا وهي مرتبة من الأعرف إلى ما هو دونه أولا الضمير ثم العالم ثم اسم الإشارة ثم اسم الموصول ثم المعرف بالأداء التي هي ال هي الأشهر ثم المضاف إلى واحد من هؤلاء الخمسة وأضيف سابع وهو النكر المقصوده في باب النداء تتعرف بالإقبال عليها والتعين فأنت إذا قلت يا طالب وتعين طالبا بعينه مثلا فهذا تعين فصار معرفته طيب وتكلمنا عن الضمير وقلنا إنه ينقسم إلى إيش؟ بارز ومستتر وكل منهما بدوره ينقسم قسمين أما البارز أو أما المستتر فهو مستتر إيش وجوبا وهذا في حال التكلم والخطاب أو جوازا وهذا في حال الغيبة هذه القاعدة العامة ثم البارز أيضا ينقسم قسمين ما هما متصل و ومنفصل متصل ومنفصل ثم المتصل منه ضمائر رفع ومنه ضمائر نصب وإيش وجر والمنفصل منه ضمائر رفع منه ضمائر نصف فقط وليس في ضمائر جه هذا كله تقدم لنا ولله الحمد في الدرس الماضي قال رحمه الله تعالى في درسنا اليوم ثم العلم هذا النوع الثاني من أنواع المعارف قلنا كل هذه المعارف معينة ها؟ العلم وكل واحد بقرينة إلا العلم فإنه يعين مسماه بغير قرينه الضمير قلنا بقريب يعين مسماه ايش تكلم أو خطاب أو غيبة وشرحنا معنى هذا اسم الإشارة يتعين بقرينة الإشارة هذا مع الإشارة يتعين جاء الذي هذا لا يتعين لكن إذا قلت جاء الذي جاء نمسا إذا عرفناه بواسطة هذه الصلة هذه الصلة معروفة للمتكلم تقول جاء الرجل أي رجل الذي جاء أمس آه. لأنه يعرف انه في رجل جاء أمس فأنت عرفته بواسطة هذه الصلة لو قلت جاء الذي فقط ما استفاد شيئا. لكن جاء الذي جاء أنا أمس فهم ولهذا لو كان الصلة هذه غير معروفة ما يعرفها فلو قلت مثلا جاء الذي فاز في المسابقه وما يعرف عن المسابقه شيئا لن يستفيد شيئا ولن يتع... هل سيتعين عنده ما كان يعرف عن المسابقه شيئا لا طبعاً لن يستفيد شيئاً منها فبالتالي لا بد أن معروفة وكذلك ال تتعين بما سيأتي إن شاء الله مدخولها والمضاف أيضاً لأنه يضاف إلى معرفة فيكتسب التعريف مين؟ أما العلم فإنه ليس لا يحتاج إلى قرين لأن العلم أصلاً وضع من أجل التعيين، يعني أنت عندما ولدت لو تركوك من غير اسم ماذا يحصل؟ هذا الذي ولد أمس طيب شغالين بالموصول وبعدين بعد ثلاثة أيام ويصير بعدك عيات أخ وأخ وأخ الذي ولد أولاً وثانياً وثالثاً طيب كل واحد عنده عشرة أولاد ولهذا من حكمة الله أن جعل لنا ايش أسماء بمجرد ما تقول جاء زيت عرف تمام فإذا العلم أصلاً هو وضع من أجل هذا فلا يحتاج إلى قرين اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجافر ويش وخير نقاء فهو يعين مطلقا اي من غير قرينه لا يحتاج الى قرينه لا اشاره ولا صله ولا تكلم ولا خطاب ولا غيبه ولا تمام هذا هو العلم قال لك وهو قسمان اما شخصي كزيد او جنسي كاسامه واما اسم كما مثلنا او لقب كزين العابدين وقفه أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم ويؤخر اللقب عن الاسم تبعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته نفرد كسعيد كرزين. العالم ينقسم عدة تقسيمات التقسيم الأول أنه ينقسم قسمين علم شخصي وعلم جنسي فالعلم الشخصي هو الذي يوضع لشخص متشخص معين لا يتعدى. مثلا زيد زيد هذا لرجل مخصوص معين وأما علم الجنس فهو يوضع لفرد من جنس غير معين فهو في المعنى يشبه النكرة وفي اللفظ ايش معرف في اللفظ هو معرف لانهم يقولون نحن وضعناه لفرد لكن هذا الفرد غير معين يعني ما, ما وضعناه لمعنى شائع وضعناه ليش لفرد لكن فرد غير معين ولهذا هو في المعنى كانه ايش نكره مثلا يقولون يسمون الأسد أسامة. ليس مقصود هنا أسامة الذي هو علم لشخص معين مثل أسامة بن زيد وكذا لا. وإنما مقصود أسامة بمعنى الأسد. هذا، عام إذا رأيت أي أسد فإنك تقول هذا أسامة مقبلة. وتأتي منه بحال. ومعروف أن صاحب الحال كما درسنا في الأجرمية لا بد أن يكون ايش معرفه هو معرفة من جهة اللفظ لكن من جهة النكرة لا يختص به أسد دون أسد. أي أسد يسمى إيش اسامه وللاصولين بحث طويل في التفريق بين اسم بين علم الجنس وبين اسم الجنس والنكره والمطلق يبحثون بحثا طويلا في هذا لكن هذا الذي يهمنا ان العرب عندهم وايضا قد يكون اسم الجنس هذا كنيه مثلا ام عريط للعقرب وحتى الحمار مثلا عندهم كنيته ابو زياد هذه كنيه الحمار وكذلك الذئب عنده والثعلب كل واحد عنده ايش سؤاله وهكذا فهذا هذه اسمها ايش علام الاجناس علام الاجناس, أعلام الأجناس طيب وانقسم باعتبار اخر الى اسم ولقب وكنية فالاسم هو الذي يسمى به الإنسان أولا أو يسمى به أولا عموما ليس مختصا بالإنسان ال الذي يسمى به أولا يسمى إيش إسما تقول كيف هو العالم أصلا هو نفس نوع من أنواع الأسماء نقول نعم هذا اسم خاص يعني ليس المقصود الاسم هذا اسم الذي يقابل الكنية واللقب فأنت مثلا اسمك هو الذي سماك به أبواك لما ولدت وسمك أبي ابوك لما ولدت ثم هناك الكنية وهو الذي يسمى به الانسان ثانيا ويكون مصدرا باش باب او ام ولهذا تجدون اهل الحديث يقولون احيانا بعض الناس يسمى باسم فيه اب او ام من البدايه مثل من يسمى ابا بكر مثلا ولهذا يقولون اسمه كنيته تجدون الحديث يقولون ايش اسمه هكذا اسمه ابو بكر وهذا يعني انتشر جدا بعد ذلك في القديم ما كان يعني ما كان كثيرا ما كان ما كان مثلا تسمية بأبي بكر وكذا كثيرة جدا يعني انما كان الرجل يكون مثلا عنده اسم ثم يتكنى بأبي بكر ثم أيضا هناك اللقب واللقب هو ما سمي به ثانيا على وجه المدح أو الذم يعني مشعر برفعة المسمى أو بضاعته ضاعته يعني اتضاعه وانحطاطه فهو مثل للجميع قال اسم كما مثلنا اللي هو زيد وأسامة. هذا زيد هذا يعتبره اسمه أو لقب كزين العابدين وقفة أتى بلقب يشعر بالمدح وهو زين العابدين واخر يشعر بالقدح وهو قفة مثل التي تصنع من الخوص يوضع فيها الأشياء أو كنيه كأبي عمر وأم كلثوم هذه كناة ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا إذا اجتمعت هذه ماذا نفعل؟ قال لك الاسم يؤخر عنه اللقب لأن الاسم هو الأصل واللقب يعني شيء تابع وقوله مطلقا أي سواء كان مفردين أو مركبين أو أحدهما مفرد والآخر إيش؟ مركب لأن كل منهما قد يكون مفردا أو مركبا مركب المفرد واضح مثلا كما قالونا سعيد كرز سعيد وكرز كل واحد ايش؟ هذا اسم هذا لقب وكل منهما ايش؟ مفرد المركب مثل المضاف مثلا تقول ايش عبد الله هذا اسم لكنه مركب واللقب المركب مثل زين العابدين كما ذكرهم. واضح؟ ومعروف ان الكنية لا تكون الا ايش مركب لانه لابد فيها من اب او, أو ام فقال لك إذا كا اما ان يكونا مفردين او مركبين او الاسم مركب واللقب مفردا او العكس اربعه احتمالات أربعة احتمالات اربعه احتمالات قال لك اذا مطلقا اخر اللقب عن, ليش؟ عن الاسم في حالة تبعيتي يجوز لك فيه وجهات اذا كان في جميع اذا كان مفردين يجوز فيه وجهات اما ان تتبعه تتبعه يعني مثلا تجعله بدلا منه تقول مثلا جاء سعيد كرز سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ويش ومررت بسعيد كرزي هذا تابع يتبعه يتبعه في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدأ هذه توابع تتبعه في الرفع في الجر في النصب تمام ويجوز لك وجه آخر إذا كانا مفردين وهو الاضافه فتقول مثلا جاء سعيد كرزين سعيد كرزين هذا اذا كان مفردين اما اذا كان احدهما مركبا ومن باب اولى اذا كانا مركبين لا يجوز الا الاتباع لا يجوز الا الاتباع عشان ما تضيف ثلاث اربع كلمات الى بعضها لا وانما ايش تتبع فتقول مثلا جاء سعيد او علي زين العابدين و علي زين العابدين ومررت بعلي زين العابدين ولا يجوز ان تقول جاء علي زين العابدين لا ما وكذلك العكس تقول مثلا جاء عبد الله قفته مثلا ورأيت عبد الله قفته ومررت بعبد الله قفته لانه ممنوع من الصرف لانه صار علما واخره تاء تمام لكن المهم ان اننا نقول هكذا ولا نقول جاء عبد الله قفته بان على أن هذا اسم مضاف اليه لا يجوز الأول مرفوع مثلا والباقي مضاف إليه هذا لا يسف ومن باب أولى إذا كان عبد الله زين العابدين صارت أربع كلمات فهذا أيضا لا يضاف وإنما إيش يتبع تقول جاء عبد الله زين العابدين ورأيت عبد الله زين العابدين ومرت بعبد الله زين عم. واستثنى بعضهم اللقب أنه يجوز أن يقدم على الاسم إذا كان أشهرا أو شهيرا يعني جدا وقيل منه قوله تعالى اسمه المسيح عيسى اسمه المسيح. المسيح لقب وعيسى اسم ومع ذلك تقدم عليه قالوا هذا قد يجوز اذا كان يعني شورا جدا انتهينا من العلم ننتقل الى النوع الثالث من انواع المعارف وهو الاشاره ثم الاشاره اسمها الاشاره يعني. وهي ذال المذكري وذي وذهوتي وته وتال المؤنث وذاني وتاني للمثنى بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا والائي لجمعهما والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة او مقرونة بها الا في المثنى مطلقة وفي الجمع في لغة من مده وفي ما تقدمته التنبيه الاشارة اسم يعين ومسمى بطريقة الاش الاشارة وقد تكون الاشارة حسية نحن نقول مثلا هذا الكتاب مثلا وقد يكون ايش إشارة معنوية مثل نقول هذا الرأي الصواب مثلا هل الرأي يعني نستطيع أن نشير إليه شارة حسية لا معنوية لأنه كأنه صار ظاهرا وواضحا بحيث ايش كأنك ترى ولهذا قال اهل البلاغة هذا تقوله عندما يكون الشيء واضحا مثلا تقول ايش تقول هذا قصدي بعد أن تشرح وكذا وتشعر أن الذي أمامك فهمه تماما تقول هذا قصدي مثلا فمعنى أنه صار عنده كأنه يراه بعينه وذي وذه طيب المذكر يشار إليه في المفرد بإيش بذا طبعا اسمال الاشاره قد تدخل قبلها هذا التنبيه وهذا التنبيه معنى أنك تقول ها من أجل أن تنبه للذي بعده وتقول هذا مثلا ذي تقول هاذي ذه مثلا أو تقول هذه لكنها لا تلزم يعني يمكن أن تحذفها وتقول ذا الرجل مثلا بمعنى إيش؟ هذا الرجل تمام؟ وذي وذه وتي وته وتاء للمؤنث وبعضها فيها لغات مثل ذه وته فيها لغات إما بإسكان الها أو بكسرها من غير الصلة أو مع الصلة تقول مثلا ذه ذهي ذيهي فيجوز مثلا في هذه ولكن هذه هذه في في الوصف طبعاً لا هو هو هو هو معروف هو هو معروف لكن في هو هذه هذه مثلا تقول هذه زينب وهذا هو هو هو هو هو تقول هذه هو هو تقول هذه زينب هو هو نفس الشيء تقول هو زينب هاته زينب هاته زينب مثلا من غير هو الصله هي التي تجدونها في المصحف مثل اياء صغيره هكذا تجد نفسك تمدها تقول هذه هي. يعني لو كنت كتبتها لا كتبتها اياه لكن ننطق بها ولا نكتبها نكتبها كحرف مستقل وهذا قالوا يعني الاناث حيرنا لا. الرجال هو رجل واحد ذا و انتهينا اما الت هو ذي هو هنا وهنا وهناك وهنا. ادرك طيب للمؤنث وذاني تقوتاني للمثنى بالالف رفعا أما في المثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا فنشير له بذاني طبعا قد تدخل عليها ها كما قلناها هذان ذاني وتاني للمؤنث تقول وفي النصب والجر هذا في حالة رفع وفي حالة النصب والجر نقول ايش هذين وهاتين اني أريد أن أمكحك احدى ابنتين ايش هاتين وقد اختلفوا في, في هذا فالمرجح عند المتاخرين انه مبني هذا وليس ايش وليس معربا لانهم يقولوا اصلا أسماء الاشاره كلها ايش مبنيه فما في معنى أن يكون مثنى فقط هو الاش المعرب كما أن الباب كله فطردا للباب على وتيره واحد فيقولون هذا مبني على الألف في محل رفع ومبني على الياء في محل نصب او ايش أوجه. ونفس هذا الخلاف في اللذاني في هناك في أسماء موصول كان الذي استأتينا اللذاني واللتان تمام واللذين واللتين رينا اللذين مثلا فهذا أيضا ايش يقولون مبني على الياء في محله ومنهم من جعله معربا نظرا لظاهره ما يعني. قال كيف يكون مبني هو يتغير على حسب موضعه من الجملة وفي النهاية النتيجة واحد ما أنك إذا كان في موضع رفع لا. تاتي بالايش بالالف واذا كان في موضع أو او نصب تاتي بالايش بالياء واولاء لجمعهما اولى وقد تدخل عليها هاء فيقال هؤلاء واولاء حتى من غيرها هاء وارده في القرآن هذه يشار بها للمذكر والمؤنث فتقول ايش هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوه ثم المشار إليه تارة يكون قريبا وتارة يكون بعيدا فإن كان قريبا فإنك تشير من غير زيادة هذا التنبيه هذا ما عنده علاقة ما في اشكال قريب بعيد ما نختلف عليه نقول مثلا إيش هذا هذا إشارة القريب هذه إشارة قريب. أما إذا كان بعيدا فإنك تزيد فيه كافا فتقول مثلا إيش ذاك هذا معروف حتى في اللهجات عندنا وفي كل ما علي. ذاك عندنا كمان يعني محسنات صوتية كده تزيد شويه فهذا للقريب وذاك للبعيد تمام وأيضا قد تضاف عليها وقد تكون عنها قل هذاك تمام وقد تضيف اللام فتقول ايش ذلك يعني ذلك عباره عن ذا اسم اشاره والكاف هذا حرف خطاب طبعا وليس ضميرا واللام والعلماء على رأيين أكثر العلماء يقولون المشاء في ثلاثة مرات قريب وبعيد ومتوسط فإذا أردت القريب تأتي به مجردا عن لم والكاف إذا أردت المتوسط تأتي بالكاف وإذا أردت البعيد تأتي باللام والإش والكاف لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وذاب ابن مالك وغيره إلى أنهما مرتبتان فقط قال سواء حذفت اللام أو ذكرتها المهم أنه للبعيد تمام هو قال والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا يعني أن تجريدها من اللام أو مقرونة بها نعم يعني الكاف تدخل على الجميع من غير إشكال كل ما سبق تدخل عليه الكاف فتقول مثلا ذاك مثلا ولكن ليس كل لغات المؤنث تدخل عليه الكاف وانما تدخل مثلا على تي مثل تقول تي ك مثلا و وكذلك المثنى فذانك برهانان طبعا يجوز نعم تشديدها فذانك فذانك نعم ذاني وتاني ايضا تدخل عليه ما ليش الكاف ذلك والجمع تقول ايش اذا ادخلت الكاف على الجمع تقول أولئك هذا معروف يعني في القران كثير واما اللام والكاف فايضا للبعيد لكن في استثناءات لا يجوز فيها أن تدخل اللام مع الكاف ما هي قال لك في ثلاث استثناءات رقمها في المثنى وفي الجمع في لغه منده وفي ما تقدمتها التنبيه هذه لا يجوز ان تدخل فيها اللام الكاف أصلاً موجوده لكن اللام لا تدخل معه المثنى فالمثنى لا يجتمع فيه اللام والكاف يعني لا تقول ذاني لك آه آه ما يصح. الثاني في الجمع في لغة من مده الجمع فيه لغتان اولائي وأولاء تمام فالذين العرب الذين يمدونه يقولون اولائي لا يدخلون فيه اللام والكاف فلا تقول أولائي لك. ويفهم من هذا أن من قصره وقال اولى فإنه يمكن أن تدخل عنده اللام والكاف فتقول أولى لك هذا ما في مشكلة لكن أولى لا تمام والثالث ما تقدمتها التنبيه يعني لا يمكن أن تدخل هاء التنبيه واللام والكاف مع بعض كلها ما يصح تمام تقول هذالك مثلا لا ثم الموصول هذا هو الرابع وهو اسم يعين ومسمى بقرينة الصله المشتمله على العائد وهو قسمان طبعا طيب نقرأه وهو قال وهو الذي والتي والذان واللتان بالالف رفعا وبلياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والاولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي وبمعنى الجميع من وما واي والف وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طي يجوز ايضا وذا بعدما أو من الاستفهاميتين وصلة الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية إلى آخر هذا ناتي الكلام على الصلة الموصول اسم يعين ومسمعه بقرينة الصلة كما تقدم لنا قريبا جاءنا الذي جاءنا أمس مثلا او رأيت الذي جاءنا أمس وهو نوع قسمان القسم الأول مختص والثاني مشترك مختص يعني يختص ببعض الأنواع لا تستعن تستعمله في كل موضع والعام مشترك عام استعمله مع أي مذكر مؤنث م... أما المختص فهو مثلا المذكر يختلف عن إيش المؤنث عن المؤنث المفرد يختلف عن المثنى عن الجمع مثل ما قلنا في أسماء الإشارة قبل قليل طيب قال لك هنا بدأ بالمختص قال لك وهو الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث والذان للمثنى المذكر واللتان للمؤنث المثنى نعم مثنى المؤنث وكما تقدم بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا وفيهما من الخلاف هل هما مهربان او مبنيان مثلما تقدم في الإشارة للمثنى ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والاولى جمع المذكر له اسمان موصوله اما أن تقول الذين وبالياء مطلقا سواء في رفع او جاء او, أو نصب او جر تقول جاء الذين أحبهم ورأيت الذين أحبهم ومررت بالذين أحبوا ولا تقل جاء الذين أحبهم لا إلا في لغه بعض العرب ليست مشهوره وعندك القران هذا كله الذين ما فيه الذين اصلا تمام والثاني الاولى فتقول مثلا نحن الاولى نطلب العلم اي الذين بمعنى الذين هذا للذكور الاولى ولجمع المؤنث اللائي واللات وفيها لغات يجوز أن تأتي بالياء أو أن تحذفها فتكون بكسرة فقط اللائي واللاتي وهي قراءات وربما أبدلها بعض كسر يعني حذف الأمزة وجعلها ياء فقط وما جعل ما أتيكم إيش اللائي اللائي اللائي كلها قراءات تمام واللات كذلك يجوز بيا وبكسرة فقط وأيضا في اللواتي كذلك وبمعنى الجميع الآن انتهينا هذا من المختص لانه ذكرنا المفرد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثى. ثم ما هو المشترك الذي يصلح للجميع قلق وبمعنى الجميع نعدها واحد اولا من وثانيا ما وثالثا أي ورابعا ال وخامسا ذو في لغة طيب وسادسا ذا بعد ما او من الاستفهام إذن كم ستة من للعالم ويقال للعاقل لكن قالوا يعبروا بالعالم أفضل لانه تستعمل في حق الله سبحانه وتعالى تمام؟ فإذا قلت مثلا أنا أعبد من خلق السماوات والأرض استعملتها موصولة في حق الله عز وجل والله عز وجل يوصف بالعلم دون العقل لأنه لم يرد تمام؟ وما لغير العاقل أو لغير العالم مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض من في السماوات ومن في الأرض هذا وهذا واي اي تاتي موصوليه هم لننزعنا من كل شيعه يوم اشد على الرحمن ياء وقال وطبعا اي تصلح للعالم وللغيره العاقل وغيره ما في إشكال وقال الموصوليه ال في اللغه العربيه انواع منها المعرفه وهذه سيات الكلام عليها ان شاء الله ومنها ال ايش الموصوليه ومنها ال زائد نحن نتكلم هنا عن أليش موصوليه الان يعني ال تكون بمعنى الذي لانها موصوليه فمثلا اذا قلت وهذه متى تكون موصوليه مع اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغه مثلا تقول جاء المكرم اخاه مثلا اي جاء الذي اكرم اخاه فهنا تكون أليش موصولية موصوليه وهذا متى متى تكون موصوليه إذا كانت مع وصف صريح لغير تفضيل والوصف الصريح هو اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغه هذه الثلاثة مثلا تقول جاء العالم وتقول مثلا المعلوم أن الله واحد يعني الذي علم والعالم معناه الذي علمه وتقول مثلا جاء أو تقول مثلا العلام الغيوب هو الله مثلا فتكون بمعنى الذي علم الغيب كله مثلا هو إيش هو الله الشراب العسل زيد مثلا يعني الذي يكثر من شرب العسل أو يشرب الذي يشرب العسل كثيرا فاذا أل تكون موصولة مع هذه الثلاثة، ولذا قلك الضارب و... والمضروب واشترط فيها أن تكون لغير التفضيل، أما إذا جاءت مع فعل التفضيل فإنها لا تكون موصولة. فإذا قلت مثلا جاء الأعلم بالنحوي مثلا، هذا لا يك... لا تكون موصولة معه لا بد مع اسم الفعل أو اسم المفعول أو صيغ المبالة. وذو في لغه طيّن طي قبيلة مشهورة من العرب التي هي قبيلة حاتم الطائي. قبيلة قحطانية من لغتهم أنهم يستعملون ذو موصولية بمعنى الذي وهذه غير ذو التي بمعنى صاحب التي من الأسماء ليش الستة التي تقدم هذا الشيء هذا عند كل العرب وعيف القرآن لكن ذو الطي عندهم لغة خاصة بهم وأنهم يستعملون ذو بمعنى الذي وهي عندهم عامة للمذكر والمؤنث ولهذا كما نحن هنا والمفرد والمثنى والجمع كلهم يقولون إيش ذو وبئر ذو حفرت وذو طويت يعني التي إيش البئر أصلا مؤنث وبئر معقلة قصر المشي لكنه إيش استعملها مع الجميع وبئر ذو حفرت وذو طويت معنى إيش التي حفرتها والتي إيش طويتها طيب هذه ذو الطائية تسمى اسمها ذو الطائية إذن من وما وأي وأل مع الوصف الصريح مع اسم الفعل واسم المفعول وذو الطائية والسادس والأخير ذا بعد ما أو من الاستفهاميتين إذا لم تلغى كما قال ابن مالك إذا لم تلغى في الكلام اكتب عليها بشرط ألا تلغى ما معنى بشرط ألا تلغى إذا مثلا أنت قلت من ذا فعل هذا تمام من ذا فعل هذا إذا اعتبرت أن من كلمة وذا كلمة أخرى فذا هذه موصولية بمعنى من الذي فعل هذا نفس المعنى. من ذا فعل هذا معناها من الذي فعل هذا وفعل هذا تكون سلة الموصول أما إذا اعتبرت من ذا كلمة واحدة, كلمة واحدة هذا اسم الإلغاء يعني صارت كلمة واحدة استفهامية كلها فيصير إيش؟ تلغى حينئذ كلها كلمة واحدة مثلا استفهامية مبتدا مثلا ما؟ وكذلك نفس الشيء مع ماذا إذا قلت ما ذا معك مثلا واعتبرت ذا كلمه منفصله فتكون كانك تقول ما الذي معك تمام اما اذا اعتبرتها ماذا كلمه واحدة او بينهما وصارت كانها كلمه واحده تصير مبتدا ومعك هذه تكون يعني شبه جمله تعلق بخبر محذوف كما سئلتين ان ويتعين الالغاء إذا جاء بعدها الذي مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بإذن هل يصلح من الذي الذي يصلح ما يصلح كيف فاذا اكيد ان ذا هنا مع من تعتبر ايش كلمه واحده ولان الذي اصلا جاءت مصرحا بها هذا من ذا الذي ما يصلح لو قلنا ذا بمعنى الذي سيصير من الذي الذي هذا لا يصلح تمام حينئذ يتعين الالغاء ولذلك قال بعدما اومن الاستخاميتين قال وصلة اهل الوصف وصله غيرها اما جملة خبريه ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدا وقد يحذف نحو ايهم أشد وما عملت ايديهما الاحسن ان تضبط بالقراءه التي هو ارادها وهي التي ليس فيها ايش ليس فيها هاء ها لان هذه فيها قراءه هذه الايه فيها قراءتان سبعيتان وهو الشاهد اصلا على قراءة حذف وليثه اتى بآية متفق على إيش؟ قراءتها مثل ما قدمت أيديه خلاص لكن هو هكذا مثل وما عملت أيديه من غيرها فاقض ما انت قاض ويشرب مما تشربون أو ظرف او جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا كل صله لا بد لها من ايش كل موصول لا بد له من صله لانه اصلا يتعرف ويتعين بالصلة صح ما هي الصلة هذه قال لك هذه فيها تفصيل بالنسبة لقلب الذات هي الوصف التي يليها الذي يليها مباشر الضارب ما صله أل ضارب المضروب مثلا مضروب وانتعين تمام أما غيرها غير ال من جميع المنصولات المختصة والمشتركة التي تقدمت فلا يكون لا تكون الصلة إلا جملة أو شبهها تمام لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، وبالتالي هل يصح أن تكون الصلة مفردا في غير ال لا، ما يصح. ما؟ إما جملة خبرية، يعني ليست طلبيه يعني لا يصح أن أقول لك جاء الذي ضربه، هو أنا عرفته، أنا لسه أنا أريد أن أتعرف عليه، ما زلت ضربه قبل أن أعرفه، لأنك أنت صن عرفني هي الصلة تتعرف به، الموصول يتعرف. بصيلته. طيب أنا لسه ما عرفت تقول لي أضرب الحكم على الشيء فرعا عن تصوره يا الذي ضربه لا قال لك لابد أن تكون إيش خبرية الشيء الثاني ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائد. كل صلة لابد لها من عائد ما معنى عائد عائد قال لك هو ضمير مطابق للموصول مطابق له في, إيش؟ في تذكيره وتأنيفه وإفراده أو تثنيته أو جميع فتقول مثلا جاء اللذان او جاء الذي اكرمته وجاءت التي اكرمتها وجاء اللذان اكرمت اكرمتهما وجاءت اللتان اكرمتهما وجاء الذين اكرمتهم هل يصح مثلا جاء الذي اكرمتهم ما يصح لا بد يكون مطابق في اولا في التذكير والتانيث فما يصح مثلا جاءت هند التي اكرمته هل يصح ما يصح لا بد يكون في التذكير والتانيث مطابق الشيء الثاني في الافراد او التثنية او الجمع تمام هذا الضمير ماذا يسمى في الاصطلاح عائدا لانه يعود على الموصول تمام هذا معنى قوله ذات ذات هذا بمعنى صاحبه يعود على الجملة يعني يقول لك هذه الجمله لا بد ان تشتمل على ايش على ضمير مطابق للموصول في تذكيره أو تانيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه يسمى عاعدة وهذا العائد الأصل فيه أنه مذكور وقد يحذف لأنه معروف عند العرب عادي يعني تقول مثلا جاء الذي أكرمت هكذا تحذف لأنه معروف أنه بعد التقدير أكرمته لهذا تجد مثلا صاحب الجالين او غيره أحيانا يصل لك الآية ويكتب لك الهاء مثلا باب التوضيح يعني. تمام وقد يحذف, يحذف نحو أيهم أشد كثيرا ما يحذف بعد أي إذا كان مثلا مبتدأ بعدها أصله أيهم هو أشد لأن أشد وحدها ما تصلح تكون إيش سلة لأننا قلنا لا تكون جملة أشد هذا ما يصد التقدير أيهم هو أشد تمام وما عملت أيديهم كثيرا ما يحذف بهذه الأربع الجمل يشير إلى مواضع يكثر فيها حذف العائد منها أيضا أن يكون منصوبا بفعل هذا كثير وربما كان بوصف أيضا كما سيدي. بفعل كثير ما قد مثلا تقول إيش أين الشباب الذين مثلا اكرمت أي أكرمتهم طيب أو الذين مثلا معهم سأ... الذين مثلا تقول ضربت الذين علمت الذين كذا كله ما في اشكال وفي القرآن بما قدمت ايدين مثلا ما بما قدمته ايديه تمام وايضا اذا كانت إذا كان مضافا الى ايش مضافا اليه وصف مثل قوله تعالى حكاية عن السحر انهم قالوا لفرعون فاقدم ما انت ايش قاض اصله قاضيه فحذف ومن المواضع ايضا وهو الرابع أن يكون مجرورا بحرف جر بنفس حرف الجر الذي جر به ايش الموصول مثل قوله تعالى واشرب مما تشربون اي منهم منهم الضمير هنا منه هذا هو العائد مجرور بايش بمن والموصول نفسه وهو ما مجرور أيضا بايش بمن هذا مجرور بمن وهذا مجرور بمن وهما متوافقان في اللفظ من من وفي المعنى يعني ما تكون مثلا هذه من ابتدائية وهذه من مثلا تبعيضي هذا لا لا لابد يكون إيش؟ نفس المعنى ونفس فإذا كان هكذا إذا حذف صار واضحا واضح فتقول ويشرب مما تشربون أي منه فحذفت هي وحرف الجر طبعا لن يبقى لوحده يعني حذف الجميع منه كلها حذفت أو ظرف أو ظرف هذه معطف على إيش على جملة خبرية قال إما جملة خبرية أو شبه جملة وشبه الجملة شيئان ما الظرف أو جار جملة. فيجوز أن تقول مثلا رأيت أو مثلا تقول دخلت على الذي عندك الذي هذا موصول عندك صلة الموصول وهي إيش شبه جملة لأنها جار ومجرور وكذلك دخلت على الذي في المسجد في المسجد جار ومجروره وصلت ايش الموصل لكنهما يتعلقان بمحذوف كما سياتينا في باب المبتدا والخبر ان شاء الله تعلقان بمحذوف تقديره ايش استقر فتقول كانك قلت جاء الذي استقر استقر يعني موجود هذا هو معنى استقر فكانك تقول دخلت على الذي استقر عندك يعني الذي موجود عندك لكن لا يصلح ان نقدر موجود لاننا قلنا ما يصلح تكون ايش كلمه مفردة لا بد يكون جملة فنقدر استقر يعني وجد هنا بمعنى وجد أو الذي في المسجد وهذا سأتي ايضاحه ان شاء الله متعلقان باستقر محذوفا ثم ذو الاداه الخامس من المعارف هو ذو الاداه ما هو ذو الاداه وهي ال الاداه هي ال اداه يعني اداه التعريف ما, ما صاحبه اداه التعريف هو معرف هذا واضح فمثلا رجل نكره إذا دخلت عليها ال وصارت الرجل صارت إش معرفة وإنما قال ذو الأداء وما قال المعرف ال كما يقول غيره قال يعني يقولون لأنه في أم الحميرية التي سيذكرها في النهاية وهي كأنها لغة من إش من ال هي ال اصلا لكنهم يقولون أم بدل ايش ال فيقولون مثلا أم رجل مثلا بدل ايش رجل إيش. قال ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسبويه لاللام وحدها خلافا للأخفش وتكون للعهد نحو في زجاجة زجاجة وجاء القاضي او الجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أو لاستغراق أفراده نحو وخدق الإنسان ضعيف أو صفاته نحو زيد الرجل وإبدال اللام ميما لغة حميرية ذو الأداة ما هي الأداة قال لك هي أل عند الخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ وسيبويه عندهما هو إيش هي كلها بتمامها المعرفة الهمزة واللام لكنهما اختلفا في الهمزة فالخليل قال هي اصلا همزة قطع خففت من أجل كثرة إيش باستعمال قال هي همزة إيش وص لللام موحدها خلافا للأخفش والأخفش الأصل في أنه إذا أطلق هو الأوسط الذي هو تلميذ سيبويه هناك أخافش كثيرون جدا في يعني علم النحو وفي غيره وهذا الأخفش رحمه الله يرى أن اللام هي أداة تعريف والهمزة هذه زربت فقط من أجل مثلا التوصل للنطق بها وقد قيل إن المشهور عند النحاء النسبويه يرى أن اللام هي إيش أداة تعريف يقولون هذا القول الذي نسبه هنا الأخفش الأشهر أنه قول سبويها أيضا تمام وقيل إن سبويه له قولان قول بأنها اللام وحده وقول بأنها أل. وهذا الخلاف لا ينبني عليه كبير شيء في العمل يعني في التطبيق ما ينبني عليه شيء كثير يعني. وتكون للعهد أل تنقسم أقساما الأولى العهديه ضع عليه رقم واحد أو الثانية الجنسية في قولي اولي الجنس ضع عليه رقم اثنين الثالثة الاستغراقية في قولي اولي استغراق افراده ضع عليه رقم ثلاثة وايضا هناك أنواع أخرى مثل الموصولية التي تقدمت لنا ومثل الزائدة هذه خمسة هكذا صارت وبعض هذه الأقسام قد يكون بينها علاقة مثلا تتداخل أما العهدية فهي تأتي تدخل على شيء معهود عندك وهي ثلاثة أنواع معهود يعني ما معنى معهود معناه متعاهد عليه ومتعارف عليه معروف بسبب من الأسباب وبحسب سبب عهده ثلاث أقسام عهد إيش ذهني وذكري وحضوري ذال ذال هذه ومع الحضور ذهني وذكري وإيش وحضوري ذهني معناه أنا وأنت بيننا في أذهاننا عهد في فرد معين من أفراد هذا المدخل ألم. مثلا نقول جاء القاضي مثلا نحن أصلا عندنا قضية فمعروف القضاء كثيرون لكن نحن معروف أننا نتكلم عن قاضي معين هو الذي يحكم في قضيتنا صح فإذا قلنا جاء القاضي انصرف إيش إليه هذا عهد إيش ذهني سببه انه في الذهن في واحد فقط ويمثل له بقوله تعالى اذ هما في الغار غار ايش؟ حراء هكذا اخطأتم كما أخطأ ابن هشام رحمه الله في في شرحه انتقل ذهنه غار ايش؟ ثور سنت غار ثور وليس غار حراء لان هذا في في الهجره وليس في بدء الوحي صح كان ابن شامه ظنه في الشرح أيضا حصل له انتقال ذهن فقال حرام لكنه في الحقيقه هو غار ايش سوى. اذ ما في الغار في كم غار في العالم كثير لكن لأنه معروف الغار صبيه غار النوع الثاني العهد الذكري يعني يكون تقدم في الكلام تقدم في الكلام مثل قوله في زجاجة الزجاجه كانها كمن قال الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح هذه ايضا شاهد فيه زجاجة الزجاجة هذا ايضا شاهد يعني تأتي الكلمة نكرة ثم تأتي ايش معرف الى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول هذا عهد فيه رسول معين وهو موسى عليه السلام لانه ذكر قبل قليل نكرة رسول فهو بعينه الاول هذا يسمى عهدا ذكريا لانه ذكر في الكلام الثالث عهد حضوري فتقول الدرس سهل الدروس كثيرة لكن أنت الآن حاضر في درس معين فبسبب الحضور يحصل تعين أو ما يحصل يحصل، فيصير معهود. وهذا ضابطه انك يجوز لك أن تأتي قبله بكلمة هذا فلو قلت الدرس جميل وقلت هذا الدرس جميل نفس المانا مثال قوله تعالى اليوم اكملت لكم أي هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية ويوم إيش برضو في قولة آه عارفة نعم فهمت هي معرفة طبعا هي أي كثيرة لكن مقصود بها في إيش في حام حجة الوداع هذا معنى قوله تكون لعهد نحو في زجاجة زجاجة هذا ك... هذا عهد ايش ذكري وجاء القاضي هذا عه ذهني وما مثل للحضور فأضيف وأنتم اليوم ما أكملت لكم منه أول للجنس أول لاستغراق أفراد للجنس الجنس معناها يدخل على الحقيقة من حيث هي في الجملة يعني شيء في الجملة ليس مستوعبا لكل فرد فرد فتقول مثلا الرجل أقوى من المرأة مثلا معناها جنس الرجال في الجملة أقوى من جنس ليش؟ النساء وإلا فقد يأتيك رجل يعني تعبان وامرأة ما شاء الله مثلا هذا خارج عن القاعدة نحن نتكلم عن الأصل خاصه في هذا الزمان يعني الذي تأنث فيه الرجال وترجل فيه النساء فإذا هذا في الجملة كأهلك الناس الدينار والدرهم هذا فعل مؤخر والناس فمحول مقدم هل كل درهم وكل دينار يهلك جميع الناس ها؟ ولا في نعمة المال الصالح الرجل الصالح إذا هذا في الجملة إذن هل هنا ولا استغراقيه جنسية. لأن الاستغراقية وهي التي بعدها هي التي يصح أن تضع مكانها كلمة كل فهل يصلح أن نقول أهلك كل الناس كل دينار ودرها؟ هل يصلح؟ لا يصلح المعنى ليس وهو هذا المرأة وأيضا لا يصلح أن نقول كل رجل أقوى من كل مرأة. مثلا. مرأة ومثله قوله وجعلنا من الماء كل شيء حيا هل من كل ما لا من بعض الماء ليس من كل الماء يكون الولد حتى إذا قلنا الماء هنا هو المني على أحد القولين فليس كل المامني يتخلق منهم مخلوقات بعضه فقط صح ففي امناء انه من الماء في الجمله ان كل شيء حي يكون هكذا بتوالد او لاستغراق افراده هذا هي الاستغراقية الاستغراقيه يصلح ان نضع مكانها كلمه كل لأن كل من ادوات العموم والاستغراقية من ادوات العموم فتقول مثلا كما قال تعالى والعصر إن الانسان في خسر إلا الذين آمنوا لو قلت كل إنسان في خسر إلا الذين امنوا صح أو لا صح سواء كان حقيقة مثل هذا او مجازا مثل تقول زيد الرجل يعني مستوفي لصفات الرجلية فلو قلت زيد كل رجل مبالغة ومجازا صح فهذه آل لكنها مجازيه في الصفات وليست في الأفراد تمام؟ ولهذا قال وخلق الإنسان ضعيفا أي وخلق كل إنسان ضعيفا أو صفاته نحو زيد الرجل أي زيد كل رجل أي المستوعب لصفات الرجلية مبالغة ومجازا وإبدال اللام ميما لغة حميرية حمير قبيلة قحطانية ايضا أو هي يعني القبائل القحطانية عموما نعم تنقسم إلى حضرمية وكهلانية نعم وسبائية والسبائية نعم إلى هذا إلى حميرية وكهلانية هذه الحميرية حمير وهي قبيلة الإمام مالك يبدلون عندهم لغة يبدلون اللام ميما فيقولون إيش أرميوا وراهم بمسهم ومسلمة وجاء رواية ضعيفة ليس من البر ام صيام في مسفر يعني ليس من البر الصيام في ليش السفر والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم المضاف إلى واحد مما ذكر من المعارف يتعرف ويكتسب به التعريف. فإذا أضفت نكرة إلى ضمير تعرف إلى علم تعرف إلى اسم إشارة تعرف إلى اسم موصول تعرف إلى معرفة تعرف فإذا قلت مثلا هذا غلامي تعرف هذا غلام زيد تعرف إذا قلت هذا غلام هذا تعرف إذا قلت هذا غلام الذي جاء أنا أمس تعرف غلام أصلها نكرة لكنها تعرفت بسبب إضافتها إلى معرف هذا غلام الرجل تعرف أيضا واضح وفهم من هذا أنه إذا أضيف إلى نكرة فإنه لا يتعرف فاقد الشيء إيش لا يعطيه هذا غلام رجل هل هذا تعرف لا تخصص نوعا ما نعم لكنه لم يتعرف تمام فإذا قلت هذا طالب علم هذه نكرة ولا معرفة هو طالب علم نكرة. طالب علم هكذا نكر هو اصلا نكر كيف سيعرف لك الآخر فاقد الشيء لا يعطي. وهو بحسب ما يضاف إليه يعني هو في رتبة ما يضاف إليه في التعريف إلا المضاف إلى الضمير فكالعالم يعني المضاف إلى العالم في رتبة العالم في التعريف نحن هو كان في مرات في التعريف طيب الضربًا لما النكرة لما تتعرف بالإضافة في, أي مرتبة في مرتبة ما أضيفت إليه فالمضاف إلى العالم كالعالم والمضاف إلى الإشارة كالإشارة والموصول والمعرف بالأداء مثله إلا المضاف إلى الضمير فإنه أنزل رتبه قليلا فهو في منزلة العلم لأنهم يقولون مثلا أنت إذا قلت مررت بزيد صاحبك لو قلنا صاحب هذه صارت بمنزلة الكاف وهي نعت طبعا سيصير النعت أعرف من المنعوت زيد علم إذا قلنا صاحب لأنه في مرتبة الضمير سيصير النعت أعرف من الضمير لأن الضمير أعرف من العلم وقال وهذا لا يجوز وبعض مجوزه وقال هذا ما يشترط أن يكون نعتل يمكن أن نعربه أي عراب آخر ثم قال باب المبتدأ هو والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا المبتدا هو الاسم كعرفه ابن أجرم كما تعرفون به المرفوع العاري عن العوامل ليش اللوظية والمرفوع هذا حكمه والأصل كما قال صاحب السلم وعندوا من جملة المردود أن تحكم أن تدخل الأحكام في ليش في الحدودي لكن من باب التوضيح يعني. إذا وجدت كلمة مبتدا بها الكلام ليس لا يعمر أثر في أي عامل لوضي ويقيد العامل اللوضي بالأصلي العوامل اللوضية الأصلية أما الجزائدة مثل ربة وكذا قد تدخل على المنتدى ومثل من الزائد هذه قد تشبهها بالزائد والزائد. قد تدخل على ليش شبيب الزائده مثل ربا أو الزائدة مثل مين الزائدة قد لكن عوامل اللوضية الأصلية لأننا قلنا العامل المعنويان اثنان على المرجح عند المتاخر أحدهما تقدم هو التجرد فعل المضارع مرفوع بيش بتجرده من الناصب والجلد والمبتدا مرفوع بالابتداء ابتداء هذا عامل معنوي ليس كلمة كونه متجرد من جميع العوامل وجاء في بداية الجملة هكذا يرفع بسببها هذا معنى ولا لفظ معنى والخبر مرفوع بالمبتدا ورفع مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا فاذا الخبر عامله لفظي وهو المبتدا اما المبتدا فايش عامله معنوي وهو الابتداء مرفوعان كالله ربنا لأننا قلنا هذا عراب العمد وقلنا يتكون من أقل ما يتكلم ما يتالف منه الكلام اما اسم مبتدا خبر أو اسم وخبر كالله ربنا ومحمد نبينا مثالا ويقع المبتدأ نكرة إن عما وخص نحو ما رجل في الدار وأي مع الله لعبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله والخبر جملة لها رابط كزيد أبو قام الاخر قال لك المبتدا الأصل في أن يكون معرفة لا نكرة لأن الحكم على المجهول ما يفيد إيش استفيد لما تقول لي رجل قائم ما يقوم إيش يعني موضوع أنا ما أعرفه أصلا فماذا استفيد من أنه قام أو قاعد صح فإذا ما استفيد أما إذا قلت لي الرجل قائم هذا الرجل يهمني شانه لأنه معروف عندي فكونك تخبرني بقائم هذا عنده فائد تمام فقالك لا يجوز أن يقع المبتدا نكرة إلا إذا أفاد متى يفيد إذا كانت النكرة عامة فإنني أستفيد لأنك تحكم على جميع الأفراد انا أستفيد أو خصصتها لي قليلا ولم تجعلها هكذا شائعة جدا هكذا ما في مفيد أكيد انه في رجل في العالم قائم يعني صح ماذا سأستفيد من هذا ماله اما لما تقولي مثلا طالب علم قائم شوي يعني في نوع من الاستفادة لأنه طالب علم عم من طالب مثلا طالب ايش طالب لا طالب, طالب مال طالب فاذا اذا عمت ونكرت عم كما تعرفون من اصول الفقه ودرسنا قبل ذلك اذا كانت مثلا في سياق نفي او نهي او استفهام اخره تمام طبعا مثل النفي والاستفهام هنا مثلا وكذلك إذا خصت والتخصيص غالبا يقصدون به أمري أن توصف أو أن تضاف إذا أضيفت مثل طالب علم أو تقول مثلا طالب مجتهد قائم مثلا الآن أنت وصفته فقللت لي ما معنى التخصيص التخصيص تقليل الاشتراك تقليل الاشتراك النكر أصلا فيها اشتراك عظيم لما تقلله قليلا هذا يسمى إيش تخصيصا النكرة قال لك حينئذ يجوز أن تبتلئ بالنكرة وهذه ومس... تسمى مسوغات الابتداء بالنكرة مسوغات الابتداء بالنكرة وهي كثيرة لكن بعضهم يرجع إلى هذا وإلا بعضهم عندما تفصل صورها بعضهم وصل إلى ثلاثين من عقيل مثلا في الشرخ فصل فيها كثير من رغم اختصاره يعني خرج عن شرط الاختصار وفصل فيها كثيرة ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار هذا مثال ليش؟ عام ولا الخاص؟ العام لأنه نكره في سياق النفي ما نافي وا هنا في همز ساقط اكتبوها مع الله هذا مثال ايضا للعام لانه نكره في سياق للاستفهام ولعبد مؤمن خير من مشرك هذا مثال للاش للخاص لانه وصف عبد مؤمن وخمس صلوات كتبهن الله هذا مثال للخاص بالاضافه خمس صلوات اضيف ما قال خمس خمس كتبهن لا خمس صلوات كتبهن والخبر جملة لها رابط كزيد أبو قائم ولباس التقوى ذلك خير والحاقة ملحقة وزيد النعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد وظرفا منصوبا نحو الركب أسفل منكم وجارا ومجرورا فالحمد لله رب العالمين وتعلقوا ما بمستقر أو استقر محذوفتين هكذا عندي أدري ألي محذوفين قالك لك الخبر يقع الخبر هذا معطوف على إيش؟ على المبتدا يقع المبتدا نكرة كذا كذا ويقع الخبر جملة الخبر إما ان يكون مفردا كلمة واحده مثل إيش زيد قائم أو جملة أو شبه جملة والجملة بدورها اسمية وفعليه فتقول مثلا زيد أبوه قائم أبوه قائم هذه جملة اسمية خبر عن زيد إذا كان الخبر جملة اسمية يكون عندنا مبتدآن مبتدا أول ومبتدا إيش ثاني شوف مبتدا أول ومبتدا ثاني وخبر للمبتدا الثاني والجملة هذه كلها برمتها خبر للمبتدا إيش الأول واضح؟ فلما زيد أبوه قائم زيد مبتدا أول أبوه مبتدا ثاني قائم خبر أبوه يعني خبر المبتدا الثاني ثم هذه أبوه قائم برمتها خبر ليش لزيد لأنك لاحظ أنك أخبرت عن أبيه بأنه قائم وأخبرت عن زيد بقيام الأب عموما واضح؟ فبالتالي هذا إذا كان وأما إذا كان جملة فعلية فتكون مبدوعة بفعل أصلا جملة اسمية معناها مبدوعة بإيش والجملة الفعلية مبدوعة بفعل فتقول مثلا زيد قام أبوه نفسها لكن فعلية قام أبوه هذه تقول فعل وفعل وكلها إيش خبر لي زيد وقد يكون جملة وسبق معنا قريبا أن الجملة شبه جملة وشبه الجملة سبق معنا قريبا أنها قسمان ما, هي؟ ما هو ما ظرف أو جار مجرور فتقول مثلا زيد عندك هذا ظرف مكان أو زيد في المسجد جار مجرور لكن في هذه الحالة يقولون متعلق ب يعني المذهب المرجح عند المتأخرين يقولون لابد من كلمة محذوفة فهذه شبه الجملة لا تصلح أن تكون خبرا ولكن في كلمة محذوفة هنا إن قدرها قدرها اسما وإن شئت تقدرها فعلا فإما أن تقدر زيد مستقر في المسجد أو كائن في المسجد مثلا أو زيد كائن عندك هنا قدرنا اسما أو فعلا اسم واستدل على ذلك بان صرح بها شذوذ شذوذا فأنت لدى بحبوحة ليش لون كائن كائن قالوا هذه يصرح بها هذا شاد أصلاً لا يجوز التصريح بها هي. لكن شذوذا بعض الشعراء صرح بها فدلنا على أن هذا مستكن في نفوسهم لكنهم لا, لا يقولون, يقولون. وأو أو فعل, فعل كانت تقول زيد استقر في المسجد دي أو زيد استقر عندك لكن لا تنطق بها هذا نقول من باب التعليم فقط لا يجوز أصلاً إظهارهم. تمام فإذاً يقول متعلق هذا معنى متعلق أنهما متعلقان باستقر أو مستقر محذوفا وأخبروا بظرف او بحرف جر ناوينا معنى إيش كائن أو استقر كائن هذا الاسم واستقر هذا إيش ألفين جميل ثم هذا الخبر سواء كان جملة أو شبه جمله كما أن الصلة لابد بد لها من عائد الخبر أيضا لا له من رابط لكن هناك العائد لا يكون إلا ضميرا الرابط أوسع قليلا قد يكون ضميرا وهذا هو الأصل مثل الله تقول لاحظ ماذا قلنا قبل قليل زيد أبوه ها هذه الهاء ترجع إلى من إلى زيد لولا ذلك ما صح الإخبار لو قلت زيد عمر مسافر هل يصلح ايش اللي دخل هل يصلح أن نخبر عن زيد بأنه عمر مسافر ايش اللي دخل زيد في صح ما يصل لابد يكون في رابط مثل أما لو قلت زيد عمر مسافر معه آه هكذا ارتبطت صح؟ أما من بين رابط ما يصلح لأنه ما في علاقة بين المبتدا والخبر هذا هو الأصل هو الضمير تمام وهناك رابط أخرى أحيانا تستعمل منها تكرار المبتدا كما هو مثلا الحاقة ما الحق ما مبتدأ الحاقة مبتدأ اول ما مبتدا إيه ثاني الحاقة خبر المبتدا الثاني وهذه الجملة خبر مبتدا الأول مثل ما قلنا قبل قليل لكن ما الرابط بين مبتدا أخر ما في ضمير لا قالوا تكرار اللفظ بنفسه هو الضمير أصلا لأن معناه هو المبتدأ صح فما بالك إذا عدناه هو برمته باسمه كما هو باب أولى صح؟ وقالوا هذا غالبا في مواضع التفخيم مثلا الإخلاص ما الاخلاص مثلا هذا يكون للتفخيم الأمر وكذا وهذا مثل الحاقة الحاقة وما أدرك ما حق طيب وأيضا الثالث الآن ضمير وتكراره بلوظه والثالث الاشاره لأن الإشارة أيضا مثل الضمير تشير إلى شيء تربط مثل ولباس التقوى ذلك خير ذلك لباسه هذا مبتدا أول ذلك مبتدا ثاني وخير خبر المبتدا الثاني وهذه الجملة خبر أول. تمام ما الذي ربط بين لباس التقوى بين ذلك خير الإشارة في ذلك ذا طبعا هذا اسم الإشارة الإشارة تربط أو ما تربط لأنه نفس معنى المبتدا لأن ذا مثلا أن نقول هذا العمود ذا هذه هو نفس معنى العمود صح؟ فبالتالي ربط هذا أيضا رابط أو أن يدخل في عموم مثل زيد النعم الرجل كلمه زيد هذا مبتدا ونعمة هذا فعل كما سياتينا ان شاء الله والرجل هذا فعله وهذه الجمله الفعلية كلها خبر زيد تمام وين الرابط الان هنا ما في ضمير الرجل هذه كلمه عامه يدخل فيها زيد اليس زيد من من الرجال بلى فهو داخل فيه واضح زيد نعم الرجل نعم الرجل وهذا يكون اذا كان فيه كلمه عام وهذا الرابط كله نحتاج إليه نحتاج إليه اذا لم يكن المبتدا هو عين الخبر اما اذا كان المبتدا هو عين الخبر فلا نحتاج الى ايش الى راب؟ كيف عين الخبر ما يكون المبتدا هو الخبر في المعنى طيب الخبر جمله صح كيف يكون شيء نفس الجمله في المعنى هذا غالبا لما يكون المبتدا يشبه الكلام القول الحديث الكذا مثلا تقول مثلا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل قولي هذا مبتدا وحسبنا الله ونعم الوكيل هذه الجمله هي الخبر والقول هو حسبنا الله نعملك الكلام نفسه أنت تريد أن القول هو إيش حسبنا الله نعملك أو مثلا مثل هو الله أحد هو شيء اسمه ضمير شأن هو يعني الأمر والشأن والقضية والموضوع الله واحد تمام فهذا مثلا مثل مثال أوضح فإنها لا تعمل ابصار إنها هذه الشيء إنها يعني القصة يعني الأمر يعني الموضوع الذي يريد هذا يأتي في مواضع التفخيم يعني إنها يعني القضية ليست عمل إيش على أبصار وإنما هو عمى القلوب فهذا أسلوب عربي يأتي للتفخيم والناس يستعملونه إلى الآن يقول هو زي جاء أو ما جاء هو هذه ترجع إلى من ترجع إلى ما بعدها تتفسر بالكلام ليس مقصودا بها مرجع إلى إيش إلى شيء معين تقول هو النحو سهل يعني هو هذه التفسيرها ما بعدها نحو سهل فهو الله أحد على أحد الأعاريب هي فيها رابات متعددة أنه الله أحد هذه تفسره هل يحتاج إلى رابط؟ ما يحتاج لأن المبتدا هو عين الخبر هذا معنى قوله والخبر جملة لها رابط ك كضع رقم واحد زيد أبو قائم اكتب عليه الضمير ولباس التقوى ذلك خير اثنين ضع عليه رقم اثنين وكتب الإشارة الحاقه ما الحاقه ضع عليها رقم ثلاثة واكتب ايش تكراره بلفظه وزيد النعم الرجل ضع عليها رقم أربعة ونكتب عليه ايش دخوله في عموم عموم الخبر والا في نحو الا اي فلا يحتاج الى رابط في حاله ايش قل هو الله احد وهو الله احد هذه نقول ايش المبتدا هو عينه ليش الخبر في المعنى أو الخبر هو عين مهتدأ في المعنى الخبر هو عين مهتدأ في... ويقع أيضا ظرفا منصوبا نحو الركب أسفل منكم سواء كان ظرف الزمان أو ظرف مكان وجارا ومجرورا نحو الحمد لله رب العالم لله رب العالمين هذا جار وإيش؟ مجرور لله يعني شاهد في لله وتعلق ما بمستقر أو استقر محذوفتين ويخبر بظرف الزمان عن كل شيء المكان عن كل شيء فتقول مثلا سواء كان اسم ذات أو معنى فتقول مثلا زيد هنا تمام أو تقول الاجتماع هنا الدرس هنا الدرس هذا معنى مثلا وزيد ذات تخبر عنهما بالمكان أو لا تخبر أما إذا أردت الإخبار باسم الزمان فإنك تخبر به عن المعاني لأن المعنى قد يكون في وقت دونه وقت صح فتقول الاجتماع الآن الدرس الآن الان طبعا درس زمان تمام لكن هل يصح أن تقول زيد الآن؟ لا لماذا لان الأصل في الذوات طبعا زيد ذات لماذا يمتنع من يعرف لان الاصل في الذوات ايش انها مستمره في الازمان ايش زيد الآن؟ يعني هو زيد قبل لحظه غير زيد الآن غير زيد ما هو زيد الان وزيد بعد الان يعني ما في شيء جديد وقبل الآن اما المعنى فانه يذهب ويزول صح؟ فياتي ويذهب و... فلذلك وما سمع خلاف ذلك قالوا اوله مثل الليله الهلال الهلال ذات ولا معنى ذات لكن قالوا اوله بتأ... بتأ... بمضاف نقول طلوع الهلال طلوع الهلال ليس المقصود الهلال في ذاته وانما طلوعه هكذا قال قال ولا يخبر بالزمان عن الذات والليله الهلال متاول ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمران وقد يتعدد الخبر نحو هو الغفور الودود وقد يتقدم نحو في الدار زيد واين زيد وقد يحذف كل من المبتدع والخبر نحو سلام قوم منكرون أي عليكم أنتم ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد الواو المصاحبة الصريحة, الصريحة أدرى قليا وبعد دواوين مصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولعمرك لا فعلنا وضربي زيدا قائما كل رجول وضيعتهم يقولك من المسائل الباقي في هذا الباب أنه الأصل أن الخبر أن المبتدع له إيش خبر وقد يغني عن الخبر شيء يقال له إيش قالك مرفوع وصف معتمد على مرفوع يعني وصف مرفوع وصف له مرفوع مثلا تقول أزيد ضارب عمرا مثلا كما قال هنا أضارب عمرا زيد مثلا تقول أضارب عمرا زيد مثلما مثلنا أقاطن أي مقيم قوم سلمة قاطن هذا إيش مبتدا وقوم سلمة هو سيأتينا أن اسم الفاعل أو اسم المفعول طبعا الوصف هذا مقصود به مثلا مثل اسم الفاعل واسم المفعول اسم الفاعل واسم المفعول سياتينا إن شاء الله في آخر الكتاب أنهما يعملان عمل الفعل ما معنى يعملان عمل الفعل يعني يرفعان فاعلا وقد ينصبان مفعولا فمثلا تقول زيد ضارب عمرا عمرا هذا مفعول به لأي شيء لضارب هذا في معنى يضرب كأنك كما تقول زيد يضرب عمرا تقول زيد ضارب عمرا واضح وكذلك مثلا مثل قوله تعالى مختلف الوانه الوان هذه فاعل مختلف لانها في معنى يختلف وهكذا تمام إذا اقاطن قوم كانه قال ايقطن قوم سلمه اذن قوم هذه ما عرابها فاعل لقاطن تمام اين الخبر ما في خبر ما نحتاج إلى خبر هذا يسمى ايش مرفوع اغنى عن الخبر فيكون المبتدأ اسم فاعل مثلا فيرفع فاعلا نستغني بهذا الفاعل عن الخبر ما نحتاج إلى خبر أو اسم مفعول واسم المفعول يعمل عمل الفعل الذي يسميه الناس مبنيا للمجهول فبالتالي يرفع نائب فاعل مثلا ما مضروب العمران كانك قلت ما يضرب العمران هل نقول ما يضرب العمران ولا ما يضرب يضرب لأن مضروب هذا في معنى يضرب ولا يضرب المضروب الان لو في مش يعني مشكله في الشارع تقول هذا مضروب معناها هو يضرب ولا ايش يضرب يضرب طيب يضرب هذه ترفع فاعل ولا نائب فاعل فاعل يضرب نائب فاعل يضرب كذلك مضروب التي في معناها ترفع ايش نائب فاعل فاذا ما مضروب العمران العمران هذا نائب فاعل لمضروب وسياتينا هذا ان شاء الله لكن الذي يهمنا هنا انه رفع فاعل نائب فاعل أغنى عن, عن الخبر هذا هو الذي نريده وحينئذ يستغني وحينئذ يشترط له أن يعتمد أي أن يسبق بنفي أو استفهام لابد من شرط هذه المسألة إذا جاءت هكذا في جملة مثبتة يكون اعرابها مختلف لكن لابد أن يسبق بنفي أو استفهام الآن النفي مثل آقاط والنفي مثل إيش ما نام ولذا قال لك معتمد معتمد قل أي مسبوق ب... معتمد على أي مسبوق باستفهام أو نحي والأخبار قد تتعدد لأن الخبر وصف في المعنى مثلا زيد كاتب كاتب هذا خبر طيب زيد كاتب شاعر عابد عالم كل هذه أخبار تقول هذا خبر أول وثاني وثالث ورابع لنفس المبتدا لماذا؟ لأنها أوصاف في المعنى والأوصاف هل في مانع من تعددها؟ مثل قوله تعالى «وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد» كم خبر هذه؟ خمسة هو الغفور الودود ذو العرش المجيد على قراءة الرفع التي هي قراءة أكثر Durga 7 فعال لما يريد خمسة ما؟ وإذا قلت «ذو العرش المجيد» صارت صارت أربعة لأن المجيد وصف وصفة للإيش؟ للعرش قال هذا معنى قوله قد يتعدد الخبر نحو الغفور الغفور الودود» وقد يتقدم الخبر أيضا الأصل أن الخبر متأخر عن المبتدا أو متقدم متأخر لكن إذا ما في مانع يجوز تقديمه والأصل في الاخبار أن تؤخر وجوز تقديم إذ لا ضرر فيجوز مثلا أن تقول زيد في الدار في الدار زيد في, في إشكال وقد يكون هذا التقديم جائزا كما وصفنا وقد يكون واجبا ومن أمثلته أن يكون الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة التي لا يجوز تاخير في كلمات في اللغة العربية لا يجوز أن تؤخرها؟ مثل كلمة أين هي خبر تمام ولا يجوز تأخيره يعني زيد وين حقتنا دي ما فصيح وينما وين زيد لأن أين من الألفاظ التي لها أسماء الاستفهام كلها كقاعدة لها الصدارة وأسماء الشرط كلها لها الصدارة الصدر وكذلك كم الخبريه طبعا كم الاستفهاميه دخلت في ادوات الاستفهام ما يحتاج لكن كم الـ الـ الخبريه ايضا التي هي للتكثير كم كتاب قرأت مثلا أو كم كتاب قرات هذا ايضا يا يجب تقديمها فهذه ما جاء منها مثل قوله تعالى مثلا سيئت هذا في باب آخر وقد يحذف كل من والخبر إذن أين زيد زيد هو المبتدا وأين هو خبر لماذا قدم لأن أين من الألفاظ التي لها صداره. وجوبا أو جوازا وجوبا لأن هذه من الألفاظ التي يجب أن تصدر بها الجملة ولا يجوز أن تقول زيد أين وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا كان في دليل فيجوز أن تحذف شيء. تقول مثلا أين زيد تقول في المسجد في المسجد هذه ما عرابها متعلق بخبر محذوف طيب وين المبتدا حذف لأنه معلوم من السؤال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم وفي جواب كيف زيد قد نف فزيد نش سغني عنه اذ عرف فما في داعي تطول الجملة إلا لغرض بلاغي إذا تريد أن تؤكد على شيء معين أما الأصل احذف مثلا تقول من عندك زيد زيد هذا كلام ليس كلمة واحدة لأنها مقدر عندنا قاعدة وسبقت معنا في القاعدة في غير ولا في غيرها ما ادري السؤال معاد في ليش في الجواب ولهذا قل الله هذه لا تصلح دليلا على الله الله الله الله كما يقول بعض متصوف لماذا لأن السؤال معاد في في الجواب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخره قل الله هذا جواب لك الله قال قل الله ايش الله قل الله الله يهدي هذا السؤال معاد في ليش في الجواب فلا يصلح طيب فإذا قام دليل جاز حثه من سؤال أو غيره السؤال هذا مثال فقط مثال مع حذف فيه معا طبعا من جملتين وإلا ما يمكن من جملة واحدة من الذي بقي يعني هذا هو الأصل قال سلام قوم منكرون أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون الجملة الأولى سلام عليكم حذف من المبتدا أو الخبر الخبر سلام والمبتدأ طيب أنتم قوم منكرون حذف المبتدا وبقي الخبر ويجب حذف الخبر واحيانا قد يجب حذف المبتدا او الخبر المبتدا ما ذكره ولا صاحب الالفيه ذكره الشراح واما الخبر يحذف قالك وجوبا في اربعه مواضع نختم بها ما هي حذف الخبر قبل جوابي لولا ضع رقم واحد هنا والقسم الصريح ضع رقم اثنين والحال الممتنع كونها خبرا ثلاثة وبعد الواو او واو المصاحبه الصريحه المصاحبه يعني المعيه اكتب عليها المعية صريحه ضع عليها رقم أربعة ثم مثل للاربعه بأربعة قال لولا انتم لكنا مؤمنين هذا ضع عليه رقم واحد ولعمرك لا افعلن ضع عليه رقم اثنين وضرب زيدا قائما ضع عليه رقم ثلاثة وكل رجل وضيعته ضع عليه رقم أربعة هذه اربعه مواضع يجب فيها حذف الاش الخبر ما هي الأول قبل جواب لولا يعني بعد لولا تقع يقع اسم هو مبتدا وخبره إذا كان كونا عاما أو دل عليه الأصل أنه يجب حذفه ما أصل عموما أنه يجب حذفه مثل قولي لولا أنتم لكنا ممن أي لولا أنتم صددتمونا بدليل قَالَنَّمُ قال لهم أنا نحن ايش لولا أنتم لكنا ممين والله لولا الله ما اهتدينا وين الخبر؟ حذف وجوبا هنا وجوباً. والله لولا الله ما ولا تصدقنا ولا صلينا لولا يذكر بعد المبتدأ ويحذف الخبر وجوبا الموضع الثاني في القسم الصريح في القسمية يعني أنه لا يحتمل غير القسم إذا كان الكلام المبتدا صريحا في القسم فإن خبره يحدث. يمثلون له بقول ايش لعمرك لافعلا لا لعمر الله مثلا لافعلا لا لعمر الله الاصل قسمي لافعلا لا هذا م... ايش عمرو هي اصلها يضم عينها ويفتح الا مع اللام لكن يجب فتحه بمعنى الحياه والبقاء يعني كانهم اخذها مثل العمر وهذه الاشياء تمام فهذا قسم لعمر الله لافعلنا كذا وكذا تمام فاصل لعمرو الله قسمي القسم هذا هو الخبر محذوف إيش وجبة هذا إذا كان صريحا في القسمية ما معنى صريح معنىها لا يحتمل غير القسم لمجرد ما يسمعه السامع يعرف أنك أقسمت فما في فائد أن تقول قسم لأنه معروف أما إذا كان محتملا مثل عهد الله لا أفعلن عهد الله هذا ليس دائما قسم يمكن أن تقول عهد الله مؤكد وشديد ولا يكون قسما صح في هذه الحالة فأنت قد تخبر عن عهد الله أو مثلا عهد الله أخذه الله على العباد مثلا تخبر من فلا ليس دائما مستعملا في القسم اما لعمره هذه لا تستعمل إلا في في القسم فاذا كان عهد الله لا يجب الحذف لأنه محتمل فقد الخبر له فائده إذا ذكرته فتقول مثلا عهد الله قسمي لا فعلنا ما في اشكال واذا حذف لا اشكال قل عهد الله لا فعلنا ما في يعني يكون الحذف جوازا على الأصل ليس ايش وجوبا الموضع الثالث قبل الحالي طبعا قبل جوابي لولا والقسم الصريح أي قبل جوابي لولا وقبل جواب القسم الصريح القسم له جواب مثلا لافعلن هذا هو الجواب تحذف الخبر الذي قبله تمام وقبل الحالي هذه ايضا معطوفه على ايش على جوابي اي وقبل الحالي الممتنعي كونها خبرا مثل قولي ضربي زيدا لافعل قائما يعني انا أضرب زيد في حال كونه ايش قائم قائما هذه حال من زيد تمام ولا يصلح أن يخبر بها هل يصلح أن نقول وضربي زيدا ضرب زيدا قائم هل يصلح ما يصلح لماذا لماذا ما يصلح هل الضرب قائم طيب كيف نخبر عن الضرب بالقيام القيام هذا وصف لزيد ولا للضرب زيد إذن هل يصلح ان نخبر به عن, ال... عن... عن الضرب لا المعنى يختل يفسد نحن نريد قائم هو زيد وليس هو ضرب فلو قلنا ضرب زيدا قائم نت... وصفنا الضرب بالقيام وأخبرنا عن الضرب و وليس هذا هو المعنى المراد فقالوا هي اصلا تح... تقديرها ضرب زيد زيدا حاصل إذا كان قائما فحاصل من هذه يجب إيش حذفها طبعا اذا هذا ظرف يعني ظرف زمان متعلق بمحذوف الله أعلم قال وكل رجل نعم وبعد واو المعيه الصريحة في المعيه الصريحه معناها صريحة في المعيه لا تحتمل غيرها مثل كل رجل وضيعته قالك هذه بعدها بعدها يعني الاصل كل رجل ضيعته قالوا الضيعه هي الحرفه والصناعه صنع منا الحداد مع حدادته والنجار مع نجارته وما إلى ذلك تمام؟ الخبر محفوظ تقديره مقترنان، لكنه لأنه استغنى عنه بواو المعيّة لأن الاقتران يعرف يفهم من واو المعيّة فلا يحتاج إلى ذكره فيجب حذفه. حل. تقول كل رجل وضيعته، تمام؟ ولو كانت الواو غير صريحة في المعيّة، فإذا كانت واو غير صريحة في المعيّة جاز ذكره. جاز ذكره مثلا قلت كل رجل وجاره هل دائما الرجل وجاره مقترنان لا فلذلك يجوز أن تقول مقترنان ويجوز أن تحذفه لأنك قد تريد أن تفيد أنهما مقترنان وليس بلازم أن يكون كل رجل وجار مقترنان في كل حال من الأحوال هذا الله اعلم وصلى الله ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم محمدك وشد الله لألنس.